Book 2 6 6 Читати і писати القراءة والكتابة القراءة والكتابة я <تصفيق> читаю أنا أقرأ я читаю літеру. Я читаю слово. Ана акарау калимата. Я читаю речення. انا اقرا جمله يا читаю лист انا اقرا خطابا انا اقرا خطابا я читаю книгу انا اقرا كتابا انا اقرا كتابا я читаю انا اقرا أنا أقرأ تي читايش أنت تقرأ أنت تقرأ أنت تقرأ أنت تقرأين وين читاية هو يقرأ هو يقرأ يا بشو أنا أكتب Anna Актоб. Я пишу літеру. Актобу харфан. Актоб харфан. Я пишу слово. Актобу калимата. Актоб калима. Я пишу речення. Актобу жумлатан. يا بَشُو لِست أكتُبُ خِطابًا أكتُبُ خِطابًا يا أَشُو كِتَابًا أكتُبُ كِتَابًا أكتُبُ كِتَابًا يا پِشُو أنا أَكتُبُ أنا أَكتُبُ تِ پِشِش أنت تكتب أنت تكتبين أنت تكتب أنت تكتبين فين يكتب هو يكتب هو يكتب